私たちは今日は私たちいていま 私は。 ا ل ت غ ي ي هنا ورد هنا و ا ل ت ن م ي ن هنا يدل على ا ل ت ع ل ي م أ ا ن الغالب ان ا ل ت ن م ي ن تتردد دلالته بين ا ل ت ع ل ي م و ا ل ت ح ل ي م و سياقه الذي يعلم المراد ي ن ت ق ا ل هنا و قالوا ل ت ن و ي ن هنا خيرا هنا نذره ورد في سياق الشرط ونذره في سياق الشرط تفيد العموم قاعدا شريا وهو وعودا ج ي ن ا نذره في سياق الشرط أ و امتنان او تمثيل او استئذان أ و النهي تعوم اي ان هذا الخير منكم بخيري الدنيا و ا ل ا خ ر ة من ثلاث طريق ة التفقه فقد عاد خيرا عظيما هذا المثل العظيم يشمل منافع دنيويه ومنافع اخرويه وكلما اول المرء بالتفقه عاد قسطا اوفر من هذه المنافع ونال حوضا أ ك ب ر من الجزائر الفقروي إ ن اقترن ذلك بالاخلاص لله ا ل م ت ع ا ل ى ا ل ح ق ي ق ة ان الذي لم يسدد طريق التفكر او أ ع ر ض عنه فقد ح م ا نفسه هذا الخير ا ل ع ح ي م ورضي ب ل ف س ه ان يكون أ ح ق شكلا مما رضيه له الشرك لان الله تعالى أ و د ع هذا ا ل إ ن س ا ن مواجب و ق و من بلا ترقيه وكمال فشان العبد المؤمن ان يتعاهد ذلك المواجب بالترقيه والكمال ومن ظ ه و ذلك التعلم والتفقه فمن اعرض عن هذا الطريق ق د عطل أن ا و ز ع الله فيه من م و ا ر د ورضي ا لنفسي ن تكون اخذت منزله مما رضي الله ت ع ا ل ى ب ا ل ع ل م تحصل ا لنفسي تربيه الموالد واتجاه القريان ولا يتوهمن أ ح د بان ا ل م ر ا د ع من الفكر هنا اصول ما جرى عليه عرف الفقهاء ب أ ن ه معرف ا أ ح ك ا م ا ل ع م ا ل ش ع ي ه العمليه المنتشره ن دلتها التفصيليه وطريقها الاجتهاد فهذا عرف م حائف طرح بعد وجود العلوم ا ل ش ر ع ي ة وتدوينها وانما المقصود هنا المضاري. كذلك بما ي فاذا لأنه لدينا المستقبل الابتلاء ومن ضيق فيهم يتراقبونه ليس قراءا في هذا المقام ولذلك ر أ ي ن ا الامام الاعظم لك حديثه تم ع في وقت ا ل أ خ ر ل ا ك ب ر من اراد به علم رسول الدين علم التوحيد كما تريد ولما في العلم من خير وفضل سبابه رسول الله عليه وسلم تورم بدل و تورم اثر بجامع ا ل غ ي بجامع اللفه و تشبه بدل واتقم و بلغي كذلك ه ن ا ك إ ش ا ر ة ه بلغه ا ت ل ف ه الشيخ ع ف و رضا ل ل ه لان اشبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أ ح ا د ي ث ه العلمى بالزبن ش ا ر الى ما ركزه في الفطره الى الانسان لان الله جبل هذا المملوط على حب ا ل ت ر ق ي وعلى حب ا ل ت ف ا ي ل م ا ل إ ن س ا ن بفضل عقله الثمينه سائد ا ل ا ي ن ه جبل على حب ما ب ه ي ح ص ل كماله وما به يترقى نحو الافضل هذا ا ل إ ن س ا ن كائن لا يقنع بوائعه ومستمر افتراضا على واقعه فهو يرمو نحو الافضل ونحو الاكمل أ م ا يتكادهم ا ل كلمه ا ا م د ل فالكتف نحو كتحاً ح ن و ا ل م التوحيد ا وعلم ي ك أن هذه ا ل ا ي م ت ا ي ز ب ل م ا ل م و ق ي د ه وعلمهم ى أ عرض وعلم ا ل ت و ف ي د وعلم ا ل ت و ح ق ي ق ة وعلم التوحيد ف م ا في موضوعي ت ع ل ق في جلال ا ل ل سبحانه وتعالى وصفاته وعاله واحكام ا ل م س ل ي ن واحكام نفس المعادن العلوم كما تعلمون فتتقاضي في تقاوم موضوعاتنا ل ذ ا ك اعتبر ا هذا العلم من أ ن ف س العلوم ا ل غ ي ر ه ة 私たこのような場所であったりする انا دائما اقول رب العلم عليهم, عليهم ان يكونوا يندمون ا ل ص و ر الرحمه عليهم أ ن تتسع صدورهم وعقولهم ونفوسهم ل ج م ي قائلين أ ن ت م ان شاء الله تعلمون هذا العلم و إ ي ا ك م ان ت ج ا ه ب و ا به لا تستجروا من هذا العلم ذريعه الى ا ش د س د أ و ذريعه الى تعمير ق الخلاف بينكم وبين اخواتكم أ فليكن هذا العلم مورثا فيكم تزكيه النفس مورثا فيكم خ ش ي ة الله تعالى فقد كان الشيء ا ل أ و ل يرى أ ن العلم الذي لا يكون مورثا ب ا ل خ ش ي ة و ا ل إ ت ن ا ب ة ل ل ه سبحانه وتعالى فلا تمردا دهو. ولذلك أ ن ت م هنا اداكم ان تتخذوا هذا العلم للبراء و ا ل ج د ا ل التي بينت من ورائه طائل كذلك أ ن ص ح اخوتي بعدم الاقدام على اختبار ع ق ا ر ه الناس هذا سلفي هذا اشعلي هذا احتسابي هذا كذا وكذا فالامام البخاريس الى عن المساله تفعله بالعقيده وبعد ا أ ج ا ب السائل قال له إ ن امتحان الناس في ع ق ا ئ د ه م بدعه لم يكن ذلك معهودا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ل ي س ب ش ا ل م س ل أ ن يختبر عقيده ا ب ي المسلم فعليه أ ن يحمله على ا ل ط ا ه ر ولذلك لم يكن ذلك الاختبار على ا ه ل ا ل ن ا س وما أ ص ب ح شائعا بالفتره ن ا ل ا ن ا ء ي س من س ل ت الصالح ما من ذلك من ابي ر س و الله ص ل الله عليه وسلم ولا من ابي أ ص ح ا ب ه و ا ل س ب ت الصالح ولذلك ما أ ن ص ح إ خ و ت ي أ ن يجتهدوا هذه ا ل ط و ق ا ط ي ب في ا ل ت ع ا م ل مع واذكركم ب آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ه ك ل ه الذين يعلمون والذين هداهم عليهم انما يتذكروا الاذان فالاستغلال الناس يراد به الانكار ل ف ا ه م انكارهم لا يمكن ان يسوي بين العالم والجاهل اباه فالهم جوهري بين الذي يعلم صفات الله وبين الذي ن فليس من الانصاف والعدل ولا من ق ض ي ا ت الفطره ان نسويا بين المختلفين أ و ا ل م ت ف ر ق بين المتماثلين كما يقول علماء الرسل طبعا ً ا ل ف و ا ر د الجائعه بين العالم والجاهلين ك ث ي ر ة لا تزال تحصى فالعالم ي ح ت د ي الى كذلك العالم يميز بين الحقائق و يميز بين المصالح و المفاسد يدرك المصلحه فيجذبها لنفسه وهذا شان العاقل وكذلك يزيل المفاسد ومراتبها فيتوقاها انا أ ر ي د أ ن اطيل ع ل ي ه م العالم ايضا يغني ش ا ح ب ه عن الناس كلما امتلكت نصيبا من العلم ازداد غناك عن الناس وازداد شعورك ب ا ل ا س ت ق ا ر ا ل ه ت ع ا ل ى <تصفيق> العالم الحق والذي تصحب هو الذي ت ص ط ح ب هذا الشعور وهو ش د ة ا س ت ق ا ر ه الى الله افترارا واختيارا وقد ا س ت ق ا ر ه الى غيره وهذا هو الكون الشاحع الثدي الفرق بين هذا وذاك و أ ق و ر لكم ك ل م ة ا خ ي ر ة اوردها مخلوقين الراجل قال من منافق العلم و ا ك ت ا ل م ع ر ف ة أ ع ظ م أ ن و ا ع اللذه واللذه ذ بالعلم ل أ ن هذه اللذه لا يقطعها الكسر حيث محمد استطاع من الأخي فهذه أ م و ر و إ ن استطاع ا ل إ ن س ا ن و م ا إ اليه نفسه من اصطدام الجدله لكن ا ل ت ا ر منها ينفع لذاته بل قد يوجد له طرفه اذن اسال الله تعالى 私たちお話を聞い Thank you. <coughs> しかし、私たちのよういいるのいているのは、私たちのお話を聞いているのは、私たちのお話を聞いているのは、私たちのお話を聞いているのは、たちのおいているのは、私を聞いてい話をいいたちのお話を聞いい وعقيدتي احرزون ضد السيارات التي كانت مدوده ل ى ا د ا ك ضد ا ل د و ل ة العبيديه الشيلاء وزد الحركات الكعك ا ل ث د ي ة ه و ا د حركات الخوارج ل ك ن ت م د في اونس واستطاعت ان تتمكن هذه العقيدات المزاج من الجبال وما ن ف ع منها الا يدخل الحرب و ا ل ذ ب ي و ع ي د نفسه كما يقول المؤلفون وترى حركات ا ل ت ج ا ر العقاري تراجع ا ع وفهو. ولكن وفهوة و لا نعرف م ن العلماء وهم يعتبرون قسط حقيقي ب ل ع ل م اضعها واذا في مقاطعنا ا ل ع ل م ي ة في ا ل ن ي ا تنتقل وتنتصر ا ل علماء يمكن أ ن ن ص ل الامه م من هذا الفكر الدليل ونحن لا نكبر أن ن احدا كما نقول بانحراف اي احد 私たちはこのように私たちのお話を聞いているのは私たちのお話を聞いているのは私たちのお話を聞いているのは私たちのお話を聞いているのは私たちのお話を聞いている 私たちの知り合いの話は、私たちの知り合いの話は、してちの知り合いの話は、私たちの知り合いの話は、私たちの知り合いの話は、私たちの知り合いの話は、私たちの知り合いの話は、私たちのにり合いの話は、私たちの知り合いの話は、私たちの知り合いの話は、私たちの知り合いの話は、私たのり合いののり合いの話は、私ののは、私の知り合いの話は、私たちのののののののののののののののの وظهروا ن ا ع ا ا ا د ت ن وأخذ أ مشاعر الأمام ا ل أو يتجهون أخذ يحيون قضايا ن ن العلماء ن يجدون و يجدون من نرات ا من معظمات الشاعر و فضرب ا ل ع ق ي د ة الشعبيه هو ضرب للموروث العقائدي السليم و ه ضرب للموروث التاريخي حتى تبقى الامه تتخبط وتبحث عن هويتها وعن ذاتها حتى جاءت في امراه الجماليه ا ل ج ن س ي ة و ن شاء الله ربي كل المشروع بالنجاح وان شاء الله ربي وفقها لهذا المشروع وان شاء الله ل د ل في ي كل الامه عمل يعرف ت ح ا و ل ا ل ه فيما ة يتعلق فقط بالمقوله التاليه 私たちは、このように、私たちは、 صلى الله ع يشير ه وسلم ي إ ل ى ح ق ي ق ة ع ظ ي م ة من حقائق هذا الدين يمكن أ ن نسميها التلقي ولان التلقي ا ل ي و النسخ في ا ل ح ق ي ق ة هو موضوع عظيم جدا ً مما ن و وجد متعلقا بطلب العلم ل أ ن ا ط ف ل في التعلم و ل أ ن ا ل أ ص ل في أ ث ر الدين فهما وتطبيقا تعلما وتعليما هو التلقي بشكل متصل من, من النبي صلى الله عليه وسلم جيدا عن جيب الى ان يرث الله سبحانه وتعالى افقر من عليها ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال العلماء و ر ق ه الانبياء فبين صلى الله عليه وسلم ان هناك وراثه ي وانت تعلم ان الانسان اذا يعني كان وريثا ل أ ح د الناس هناك شيء في ا ل و ر ا ث ة اولا هي تتلقى ثانيا تتجدد والنبي صلى الله عليه وسلم عمت الصحابه رضي الله تعالى عنها ه د ي من اجداده الخبره ا ل س ا التي نجدها لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الذي هو حديث ج ب ر ي ر عليه السلام طلع علينا رجل شديد و ل ا ب خ ي ا ب شديد س و ا ج ش ع ب لا ي ط ر ع عليه اثر سفري ولا يعرف م ن ه أ ح د فجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ن د ركبتيه الى ركبتيه وضع يديه على فاقديه يعني ب ت و ن في ج ب ت ل م ش ا ه د هذه الجبته يذكرها ا ن ع م السماحل في ك ت ا ب ل ب ص ي ر السابع والمتكلم في اداب ا ل ع ا م د والمتعلم أ ن المتعلم اذا أ ر ا د أ ن يتبقى اليه فمن الادب ان يجلس تتمادى التلقي وجعلها من ا ل أ د ا ب والتدلى عليها العلماء بحديث ج ب ي ل عليه السلام هذه ا ل أ د ا ب ا ل ك ب ر ة هي الاسلام وماذا ايضا ا ل إ ي م ا ن وثالثا الاحسان يعني أ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم و ر ف و ا عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا عليه م ب ا ش ر ة من صبر رجل إ ل ى صبر رجل الدين كله ب أ ج د ا د الثلاثه ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن ليس هناك علم خضار في هذا وتكلم العلماء كثيرا في هذه ا ل ل ح ظ ة وحقيقه و و و ع ا هي من جوامل الكلم قال ابن ش ا ه د ب ا ل س و ر ي يفسير جوامل الكلم انه صلى الله عليه وسلم يساق لهم المعاني الكثيره في الكلمات القادمه يعني لما قال عليه الصلاه والسلام العلماء ورثوا واستعملوا تلك الوراثه هنا في السر العلماء ورثوا ا ل ا م ج ي ل اي ان العلماء سيكون منهجه في تلقي العلم اخبا وعطاء هو ماذا هو التلقي والمراه ل أ ن ن ا شاهدنا في العصور ا ل م ت أ خ ر ة في ا ل س ا ح ة أ ن كثيرا من يدعون مقاما الذي هو مقام العلماء او مقام التعليم إ ذ ا سئل أ ح د ه م من اين ل د هذا من أ ي ن له هذا الكلام الذي اتى به لا يجيبك في التوقع عن العلماء انما يجيبك الى المصادر البديله الحديثه المشهوره في هذا الزمان والتي كسبت الظلام كثيرا منها وانتم تعرفونها ان السماء مشايخ عصر الحديث عم الشيخ بوه والشيخ ف ر ي بوه والشيخ ل و ز لا سميت حديد حديد. اذن م ا خ ي ت ي الكرام ش حديد ج ي عندما قال عليه الصلاه والسلام العلماء ورثه ورثه الانبياء هناك فندق هناك منهج في تنقل ه ن ا الدين من ص ا ل رجل إ ل ى صفه رجل ولكم اكلته قوله سيدنا معي ن قالت قالت سيدنا معي لما اقرا فلما كفر الحديث عن رسول ا ل ا ه صلى الله عليه وسلم قلنا لهم سموا لنا رجالكم ل و ل إ الاسلام لقال من شاء ما أشاهد ثم قتلها ب ط ا ع ت ة ا ل ع ظ ي م ة وظنوا يا ن ي هذا الموضوع ي ح ت ج الى رساله القران يعني لا بد من فرسان البحث أ ن ه م يقتلوا م س أ ل ه التلقي و ا ل ج ر ا س ه ح س البحث ويكتبوا لنا ا ل بحثا ع ظ ي م ة في فلسفه ا ل ا س ن ا ن هذه ا ل ا م ة هي ا م ة ا ل ا س ن ا ن والدليل ا م ة ماذا ا ل ا س ن ا م والدليل لذلك قال ا ل ن مريم ا ل إ س ل ا م من الدين ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م من الدين ويقصد ب ا ل إ س ل ا م ما يندرج ضمن كلامنا حول العلماء ورقه ورقه منها الدين اذن اخونا الكرام هكذا هي س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير هذا الدين 私たちはこの辺りの人たちの声を聞いています。 ت ا ر ي خ ي ة المساله هذا التلقي وهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ش أ لنا في جميع العلوم ما يسمى بتاريخ العلوم يعني هناك العلوم ا ل ش ر ع ي ة التي تعلمونها مثلا علم الفقه وهناك علم يسمى ب تاريخ التشريع و ك أ ن هذا العلم يدرس فيه تاريخ الفقه والفقهاء و ا ل م د ر ء ا ل ش ق ع ي ة و أ ع د ا د الفقه إ ل ى اخره كذلك هناك علم ا ل ع ق ي د ة وهناك كذلك تاريخ العقيده يدرس ف العلوم م د ا ا ة ل ق أخرى التي تتكلم عن التاريخ لا تقل م ه م ي ة عن ا ل ر ل و م التي تتكلم عن الاخر أ يعني مثلا أ ث ن ا ء دراستي للفلسفه ا ل ن ظ ر ي ة اكتشفت شيئا عجيبا غريبا وهو أ ن ك إ ذ ا درست ا ل ف ك ر ة لن تمل تصور الفكره إ ل ا اذا درس الانسان تاريخا لذلك دراسه تاريخ الاخطار لا يقلها هدفيا عن التخصص ا ذلك المثال المثال في الاخطار د ذلك لا ر د أ ن يكون متعمقا في اخلاقك وفي م ن ا ر ا ل م ذ ل ك ي ه وفي برايه ا ل ر ل م ا ء إ ل ى ا خ ر كذلك ش ا ه م بالنسبه للعقيده الاشعريه هو ليس الاشكال الفكريه ا ل ن ظ ر ي ة إ ن م ا هي إ ش ك ا ل ي ه تاريخيه ل أ ن هناك كثير من الناس يشهدون تاريخ ا ل ع ق ي د ة وكيف نشات ا ل ع ق ي د ة ومن أ ي ن اتت كلمه اشعريه وهذا المصطلح متى نشهد وما هي قصته وما هي هويته ة الأطفال المؤكدة ي س ن بالاقطع ي عليها التي س س ن ر もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もううと、もう一度言う في ذ لو ل ح و س ت ا ر ض ن ا ان في ت س معالي مجردة هذا القرن أ الاول الجشع في هذا القرن الفهو الهجري انتشر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقاع ا ل ح ر من أ ج ل د ع و ه الى الله سبحانه وتعالى ومن أ ج ل نشر ا ل إ س ل ا م ومن أ ج ل الدفاع عن هدوء بلاد ا ل إ س ل ا م وقياما ب و ش ه التبليغ الذي ع ل م ه إ ي ا ه رسول الله و ح م ل ه صلى الله عليه وسلم ل ل س ؤ و ل ي ه م لذلك لم ي ش ه د و ث ي ر ا ً صحابه رضي الله ت عنهم ب ت د و ي ن من ع ل و م تحصيله وهنا لغته ل ت ه العلميه الفقر ا ل ر ض ي رحمه الله تعالى كتب كلاما يشيء فيه شرفا ا الى أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم عقيدتهم فطريه بمعنى ليس ت ح ص ي ل ي ن اي ك ن الفقر الدين ر ا ض ي يقول بما انهم لم ي ن ف ه م وفي العقيده الاسلاميه مجلدات كثيره فدافع عن ذلك الامام الثالوثي اشد دفاع وقال ما سنتكلم عنه الان حول ط ب ي ع ة هذا البعض قال ب أ ن ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم هم البحور والناس بهم يلتمسون خبثا من علوم ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم واستدل بما كتبه ا ل ح ل م ا ء في تراجع ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم وسعه علومهم ت ع ل م و ن ما اخبر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم قال لو كتنا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتبت في, في تفسير سوره ا ل ف ا ت ح ة ما لابد أ ن يحمله اثني عشر دليلا من الكتب حولنا الى غير ذلك ولكنه رضي الله تعالى عنهم لم يكن هذا ويجب لم البعض صلى الله عليه وسلم بالتاثير في العلوم تفصيلا لما يؤذيه ما يسمى بواجب الوقت واجب الوقت اذا تندمان وتعرف الى الله هو الجهاد في, في سبيل الله ت د ا ع ت عليهم ا ب ا م م كما ت د ا ع ت المكبس على طاعتهم فكان الواجب هو ح م ا ي ة بدايه ا ل إ س ل ا م ن ذ ل ت عن خ د و د ي الى غير ذلك تعرفون قصه الصحابه رضي الله تعالى عنهم كلها تعرف إ ل ى الله وجهاز في سبيل الله سبحانه وتعالى ولكن هل يعني ذلك أ ن ه م ليسوا متعمرين في نهج ا ل ع ق ي د ة وكانوا ل المغفرين أ ج ج الله د الناس في سبحانه و تعالى على أفواجاً أفواجاً في النار ج أفواجا خجة كانوا حججا من حجج الله سبحانه و تعالى في النار الله ل م توسع بلاد الإسلام. لما ا ا ل ل إ س ل م توسعت بلاد ا ل إ س ل ا م و خ ا ص ة في زمان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه احتجت بلاد ا ل إ س ل ا م بالكثير من العقل الاخر ما هي الصوره التي تحتاج اليها لو خرجنا هذه د ا ر ة هي ا ل ق م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة هناك جواب أ خ ر ى احتكت بها هناك ا ل ك ر س وهي ارض مليئه بالعقاب ا ل و ث ن ي ن فهناك الجسريه عباده كسرى <تصفيق> هناك ا ل خ ا ر م د ن ي ة ه ذ ع ق ي د ة ا ب ا ح ي ة هناك ا ل م ا ذ و ي ة بمعنى ن و ر و ا ل ظ ل ا ل م ث العقاب ا ل أ خ ر واحتكت ا ل ك بلاد الشام فيها اليهود في النصارى ولا يخطاكم بلاد السلال البداية كانت يعني بلاد الجزيرة العقية كانت كثيراً مظارق البلاد أن يعني من في في الشارع هذه ا ل ف ت ر ة بالذات التي يمكن أ ن نضع تاريخا ً تقريبا ً من القرن ا ل أ و ل إ ل ى القرن الثاني الهشمي نحن الان نختصر ب ط ر ي ق فيها ل ك ث ي ر من الاختصاص و إ ذ ا كل فتره من هذه الفترات هي يمكن من الامكان في كتابه البحث ف ه و م خيال ان شاء الله اذا هذه ا ش ا ر ا ت ربما تساعدكم في المستقبل على البحث م ث المكاتيخ المكاتيخ مثل تفاعدوا عن وفي س ا ح ة العهد العلميه وجدت ظ ا ه ر ة ج د ي د ة وهي الكلام حول العقائد ن ش أ ت هناك ظ ا ه ر ة ج د ي د ة الكلام حول العقائد والكلام حول العقائد خلق الجهتين من ج ه ة التسامح ه ل ا ك ط ا ر يعني ص ا ل ق و ن يريدون أ ن ي ت ع ل م هذا الدين الجديد ما هو ا ل إ س ل ا م نحن نطار من انتم وكذلك من ناحيه التشكيك من ناحيه التشكيك الذين يشككون في ا ل ع ق ي ب ه الاسلاميه ويفرحون ه الشبهات ما يبتدوا بواجب الوقت ت غ ي ر ه ويجب الوقت الان شابه التغير والتفنن فصار هنا ل ويجب الوقت هو تفصيل ما كان مجملا حول العقيده ا ل ا س ل ا م ي والتفصيل هنا ليس بمعنى التكليف إ ن م ا س ت د ش ا م د ر س ة س ن ي ة إ س ل ا م ي ة تؤدي واجب فقط ان ل ذ ي هو أ تجيب تفصيلا حول ت س ا ؤ ي ا ت ا ل م ت ك ا ف ي ن وان تدافع عن ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ضد تشكيل المشاهدين هذا شيء جديد لا تعرفه الصحابه وهنا ستدخل ا ل ع ق ي د ة ا ل ا س ل ا م ي ة في طور جديد ما هو هذا الطور هو ما يسمى بالمدارس الكلاميه ا ل إ س ل ا م ي ه سينشه شيء جديد لا يعرفه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكلام في ا ل ع ق ي د ة تفصيلا ن ص ا للقيام ببرج الوطن ب كل في من في وهم من وهم من قال عليه ا في الصلاه الملاد و و ه م من جملة ا ل ث ل ا م خير القرون ا ل قرني ثم الذين يبونهم ثم ز ل ي ن ا يبونهم ابن عساكر في اصح ا ل أ ق ب ا ل يقول و القرن م ا ئ ة ثلاثه يعني ث ل ا ث م ئ س ن ة في ج ر ي ة هذه ا ل ف ت ر ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تسمى بسبب أ ط ا ر أ و ل م د ر س ة س م ي ة كانبيه في التسام كانبيه بمعنى ستتكلم في علم العقيده بمنهج الجدال الدفاع يعني أ ن ه م سيتكلمون في ا ل ع ق ي د ة ت ص ي ل اول من أن يباجن أجل ي مدارسه ا ب كلابيه ن س ن مكتدة ل وعقديه د في الاسلام سميت بالمدارسه فلانيه وسنتكلم قليلا حول ا ل م د ر س ة المدرسه الكليبيه هذه المدرسه الكليبيه إ ذ ا كلمت ا ه ا سليما رتبات مخيالي يوجد لك مستشرقون وكثير من الذين ت ع م ه في علم ا ل ع ب ا ئ د والاديان لهم علم بخيراتكم ا ل ل م ي ه وهم مش م س ل م ن إ ذ ا فهمت هذه ا ل م د ر ة ه اهلا ت ا د ي م ا سيفهم ما سواها م ن د ل س ه وتصبح المصطلح الذي يساعد المدرسه الكاشعريه واضحه من ظروف الشمس اذا لم تفهم المدرسه الكليه اهلا ت ا د ي م ا سيبقى دائما هناك اشكال حول عقيده اهل ا ل س ن ة والجماعه و أ ق و ا ل ه ا والامر يسير إ ن شاء الله ذ ا إنما مرور سأخير حتى ا ل ب ل ا ط ن تلتزم يعني يجب ا يكون ا ل م ث ا ن مركز مئه بالمياه قال مين تركيز مياه بالمياه ن شاء الله ا ل م ث ل ة ا ل ق د ا م ي ة ن س ب ة إ ل ى عبد الله بن ا ل ق ا م ه ذ ل م ي يسميه بعض العلماء ولماذا كنا بعض العلماء نسال الشيخ ا ل م ر ا ج ع الشهر الثاني في الميلاد واللحم وعبد الطاهر البغدادي في الفرق بين الفرق قال ا ل م ل م ا ء سمي لابن كندا ل أ ن ه كان يشد الخطا م ن الى ب ث ا منى لاهل د السنه يشد منها السنة والجماعه كي يدل ك القلال وقد ت ف ع الشبون لذلك كذلك ابن ا ي ل ي ة في مجموع الفتاوى يشير كثيرا إ ل ى ابن كلاب ويقول وهو من س ن ل سلف إ ذ ن هذا الرجل من السلف قد قال ولان كثير من الناس لا يعرفونه ولكنه صاحب السبق في تاسيس النواب ا ل ا و ل لمنهج ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ط ر ي ق ة اجيال ا ل د ل ا ع الذي لم يشتغل فيه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ث ي ر و إ ن ك ا ن م ؤ ك ا ئ م ة للائمه فيه اقول ان شاء الله طيب تهثر بعبد الله ب ل كنا الحارث ابو الحارث ا ل م ح ا ك م ي هذا ل ر ج ل الصالح العادي د ا م ا ل ع ا د م في الله سبحانه وتعالى و صاحب في في وهو في في وفي في وكذلك ابو العباس القدامس ابو العباس د ل ا ل ق د ا م ي ت غ و ي في سنتي مئتي ف ت م ع ت ا ل م ر ب ع ي ا ل ل ه ج ر وقد عاطلت ا ل أ ح م د رضي الله تعالى ع ن ه جميعا و ل ك ن ه لم ي د ر ك ه بمعنى لم يلتقي ت ق ي م ي به افرح كثيرا هذه ا ل س ن ة هي أ و ل م د ر س ة ك ل ا م ي ة ن ش أ ت ضمن نادره أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه من أ ج ل أ ن يرد على المعتدله يرد على ا ل ج ه ل ي ة ويفصلون ويقيمون ا ل ا د ل ة و ا ل ب ر ا م ي ن ا ل ت ف ص ي ل ي ة من الكتاب ومن ا ل س ن ة ومن ا ل ا د ل ة ا ل ع ق ل ي ة ا ل ب د ن ي ة إ ل ى مسحده اطاعوا في ا ل م د ر س ة ا ل ك ل ا ب ي ة ل أ ن هناك من يقولوا أ ن ف ر ق الكلابيه أ ي ه ا ا خ و ة هذا العلم هو تخصص دقيق دخل المصطلحات فيها فيه لكن دقيقه جدا ما الفرق بين ك ل م ة فرقه ماذا ا ر ت هذه المصطلحات م ه م ة جدا مثلما يقولون الفرقه المشعريه ا هل هي فرقه ام لا لنعرف كتابا بالفرقه ل أ ن الفرق يعني موقف كثيرا هل يجوز أ ن نقول الفرقه الملكيه هذه الثانية هي فرقة مدرستكم الثلية ة سنه ا س ت ن م ط فيها عبد الله بن حب ا ل ا ه من الكتاب و ا ل س ل ه منهجا ع ق ل ي ة من اجل م د ا ر ع عن ع ق ي د ة السنه الصالحه وهو من ا ل س ل ه الصالحه لذلك هذه مدرستكم س ن ي ة ا ل ك ت ا ب ي ة 私たちはそれを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っのいることを知っていることも知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っる。 لما ايها ا ل ا خ و الكرام هذه ا ل م س ا ل ة ا ل ف ل ك ي ة تهم ن ا حقيقتها ويمكن أ ن تراجعوا ذلك في كتب الملل والمحل والكتب التي تتكلم عن تاريخ تاريخ العمل هناك اجتاز طقي